كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ أَجَعَلَ الْآَلِهَاتِ لَهُ وَاحِدًا إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ عُجَابٌ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 أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمّا يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا أَجَلَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ على مَا يقولون اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد إنه أواب.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 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصم نبغ بعضنا على بعض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 من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ماهم وظن. نَادَا دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذِكْرًا وَحُسْنًا مَآبًا يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضللك عن سبيل الله ان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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ قَالَ رَبِّ عُفِرْلِي وَهَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ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 هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مأب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ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 واذكر اسماعيل واليسع وذلك فلي وكل من الاخيار هذا ذك واننا للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الابواب جنات عدن وفتحت لهم الأبواب متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 ما يصنع لاونه فبئسلمه هذا هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله أزواج هذا فوجٌ قد تحمم معكم لا مرحب بهم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار قالوا ربنا ما قدملنا هذا فزده عذاب ضعف في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجال ما لنا لا نرى رجال كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرياً، اتخذناهم سخرياً أمزاقت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذاك لحقه تخاصم أهل النار قل إنما أنا مُذِرُه وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار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 إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ